لن ندعوا من دونه إلَهَ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَلِهَّ لَوْلاَ يَتُونَ عَلَيْهِمْ لَوْلاَ يَتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيْنِ فَمَنَظَرَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما وبعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فبعتوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى, فلينظر أيها أزكى طعاما فليافكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تبار فيهم إلا براء ظاهرا ولا تستفت فيهم وَلَا أحدا ولا تقولا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع واه هو كان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليقفر انا اعتدنا للظالمين نارا حاطه بهم سعادقها وان يستغيث يغاث بما بِسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَٰئكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ مُلَنْهَارُ يُحَلَّ فِيهَا مِنْ سَائِرٍ مِنْ ذَهَبٍ ويلبسونت يابا خضرا من صندوس وإستبرق متكئين فيها متكئين فيها على لراك نعم الثواب وحسنات مرتفقة وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحديما جنتين من عمابي وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتتك لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لو أعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيئا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنه نزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ملا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 وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَايَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أكثر شيء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحروا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزئا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنت من يفقه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوه إلى الهدى فلن يهتدوه إذا نبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجدوا من دونه مأوى وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهم لكهم موعدا وإذا قال موسى بتهلا أَمْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَينِ أَوَاضِحُ قُبَى فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا لَسِيَاحُوْتَهُمَا فَتَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ارايت اذا وينا إلى الصخره فاني نسيت الحدود وما انسري إلا الشيطان وان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ مَا قَصَصَ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى لَتَتْبَعُنِي عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا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 قال ألم قل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شعيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 وأما الغلام فكان أبواهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانه وكفره فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدع فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما, ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه قبرا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 جَنَّ الصَّعْقُ وَأَي ضَرٌّ وَمَا اسْتطَعْنَا لَهُ نَقَبًا قَالَ هَذَا رَحْمَتُ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وعرضنا جهنم يومئذ للكاترين عرضاً الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أفعسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادا من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلاً هل ننبئكم من أخسرين أعمالا ضل زعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحجنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت, فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم لما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزآه إن الذين آمنوا وعنوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد وصلوا هلا خالدين فيها لا يبغون عناح ونار لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما لا نشرك ولا يشرك في عبادة ربي أحدا